وَإِْ الأأَخَذْناامِي ثَاقَكُمْ لا تَسْفكَُدِمَا أَكُم وَلاَا تُخْرليونَ أَم فُسَكُم مِنْ دارِكُمْ ثمَُّ أَكُ رَرْتُم وَأَنتُمْ تَشْأَدُون وَإِلأَخَذْنا مِي تَاقَكُم لا تَتسفِكُونَ لِمَاأَك وَلاَا تُخريونَ أَم ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أن وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ مِنْكُمْ غونَ عَلَيْهِم بِالإِتْنِ وَالُدِوَالِ وَإ يأتُكُم أُساَاراتُكَدُهُ وَإَأتُكُم أُساَراتُ فَادُهُم أسارا وَهُوَ مُحََّم النلََِْكُمْ إخْرَاجُهُم وَإ يَأتُكُ أُسَاتُكَادُهُم وَهُوَ مُحََّ ندَنِكُم إخْرَاجُهُم أفتؤمنون ببعض, ببعض أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ كم الاخر يوم في حياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغاتل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة يَومَ الْآخِرَةِ لَا يُقْطَعُ عَنْهُ لَعَذَابٌ وَلَا يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا وَآتَنَا عسَابِنَ مَْيَمَبَيناتٍ وَأَ يدناهُ بِروح القُدُس وَآتَناَا عسَ بِن مَوْمَبَنات وَأَْ يدِناهُ بروح القُدُس فَكُْ لم جَ أَكُمْ رَسُولُون بِم ل فَكُنْتُمْ مُسْتَكْبِرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقٌ تُقْتَلُونَ أَذَا كُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنكُنْتُمْ مُسْتَضْخِرْتُمْ فَفَرِيقٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفًا بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا